في اسمه الصندوق ايش؟ الصندوق التجاري التجوري اجوز ابراهيم تقول وانا سيابها توذى الله يهمل الصندوق التجوري وشو عن هذا حكمة ولا سفه سفه نشك فلولا ان الانسان يحيى يعمل باختياره وارادته لكان توجيه الامر اليه سفه تباهى الحكم طيب ايضا تعباه الرحمه لان الله ارحم من ابي ان يكلفه ما لا يطيق ثالثا يا اباه خبره الصادق خبر من الله في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسع انتبهوا لهذا الوجه فانه وجه جيد جدا لولا لولا لم يكن للعبد اراده واختيار لكان توجيه الامر اليه تكليفاً بما لا يطال وهو أمر أيضاً تعباه الحكمة إذ أن أمر من لا يستطيع أن يفعل سفر أليس كذلك؟ أنت الآن لو, لو قلت لإمرأة العجوز كبيرة في السن احمل الصندوق التجوري قال الناس إيش هذا جنوب هذا جنوب نعم ولو قلت لواحد في السوق يمشي يالله امشي شوف الكتيبة الفلانية مرهم أن يفعلوا كذا وكذا قاله عامي مثله ما يقولون هذا هل تفهمين هذا الكلام هذا إنسان في السوق واجه إنسان في السوق قال شوف الكتيبة الفلانية يلا مرها أن تاتب إلى الجهة الثانية ما يقولون هذا سفا هذا سفا لأن هذا لا يمكن فحكم طلعت تابا ان يكلف من لا يستطيع ان يريد ولا يفعل تابا نه كما روى ابن كذلك رحمته ارحم الراحمين لا يمكن ان يلزم عباده بما بما ليس باستطاعته يابه ايضا خبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا الا وسع وهذا اول شيء جيد واضح لو كان الناس ليس لم يرادئ ولا اختيار لكان العمر كما سمعت هذا الوجه نرد به على من على الجبري وهو رد واضح ثاني نقول ثالثا مد المحسن على إحسانه ودم المسيح على إحساءته وإثابة كل منهما بما يستحر هذا مما يدل على أن ثالي العبد بإرادته واختياره لو كان بغير إرادة ولا اختيار هل يتوجه أن نلوم المسيء ونتنع المحسن تقول لا, لا لأن تعرفون أريد أن تقول لا أو عن اقتناء إذا كان فعل العبد بغير إرادة ولا اختيار بل ولا قدرة فلا فرق بين المحسن والمسيء ولا يمكن أن يتوجه المدح والثناء الى المحسن والذم الى والقدح الى المسف لان كل منهما يفعل بدون اختيار وبدون قدره فلا توجه مع ان القراءه والسنه مملوءان بالثناء والمدح للمحسنين والذم والقدح للمسيئين طيب ولولا ان الفعل يقع باراده العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبه المسيء ظلما صح طيب هل ايضا في العقوبه والثواب اذا قلنا ان المحسن يفعل ذلك بدون اراده وبدون اختيار صار مدحه اذهب بتنتهي على شيء انه فعله باختياره كذلك ايضا عقوبه المسيء تكون ظلما لانك عاقبته على شيء لا استطاع التخلص منه وهذا ظلم ولذلك كان الجبريه يقولون ان الله تعالى له ان يعاقب اصلح الناس واعبد الناس له ان يعاقبه وليست عقوبته ظلما ليش جماهم ظلم ان يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظنا قالوا لك ان هذا ما افضل لماذا قد اليسر خلق كلهم لعباد الله؟ جوابنا بلى، اذا له ان يفعل بعباده ما شاء. نقول نحن نعم، له ان يفعل ما شاء لكنه قد حرم كلنا على نفسي. طيب يقول الرابع، الرابع نييش من, من الادله على ان فعل العقل في اراده الاختيار وقدره ان الله ارسل رسل رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولولا أن فعل العبد يقع بإرادة اختياره لما بطلت حجته بإرسال الرسل هذا عظم دعين واضح الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ثم قال لأن لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لولا أن الإنسان يقع الاختيار وإرادته ما قامت الحجه بارسال الرسل لان ال الذين ارسل عليهم يقولون يا رب ما نستطيع ان أن, ان نفعل ولا ان نترك الامر ليس اليك فيكون ارسال الرسل فيه فائده ولا لا ليس فيه فائده ليس فيه فائده اذا قلنا الانسان ما له اراده والاختيار ايش الفائده ان ترسل رسولا لشخص لا استطيع ان اتخلص ما له فايده ما له معنى والله عز وجل اخبر بان ارسال الرسل تقوم به الحجه لان الناس يعصون الرسل باختيارهم ويطيعونهم باختيارهم وهذا وجه واضح وكل هذه الاوجه رد على الجبريه طيب الخامس ها كيف ما بطق تجته هو بيسار اس كلوا انتوا لما ان ما, أدل ما أدل. حتى انا ما افهم لان لام في ما ظهورها ضعيف طيب يقول الخامس ان كل فاعل يحس انه يفعل الشيء او يتركه بدون اي شعور باكر فهو يقول ويأكل ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض ارادته ولا يشعر ان بان احدا يكرهه على ذلك بل يفرق تفريقا واقعيا بين ان يفعل الشيء باختياره وبين ان يكرهه عليه مكره وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكره عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى ها كيف لا حكميا حكميا هذا الصواف صح هو فلم يآخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه بما يتعلق لحق الله تعالى هذا أيضا وجه محسوس ضاهر كل إنسان يحس بأنه يفعل الشيء بإيش باختيار من الذي جاءتكم إلى هذا المكان بعد أن أفتركم في الصباح ولا غصب evident يا انسان ولا شعر ان احد يكرهه كده كذلك ايضا يترك الشيء لا يحس ان احد يكرهه ابدا ولو كان الانسان ليس له اراده لكان يكره على هذا الشيء بل ان الانسان إن يفرق بين ما فعله باختياره وما فعله باكراه صح لو قذمته لواحد قم فقال والله ما ما لي اراده القيام فقد قم والا فسوق في ظهرك وقام خوفا من الصوت مكاهلا مكره يعرف الفرق بين ان اقول له قم فيقول مرحبا اهلا وسهلا ويقوم هذا قام بايش باختيار يعني قلت له قم قال والله ما عندي اراده للقيام ولا ان قائ فقلت اما ان تقوم والا فصوت في ظهرك يقوم له لكن رصف هل كل ما نحس بالفرق بين ما نفعله كرها وما نفعله عن رضا واضح الجبرية يقول كلها سوى كلها سوى يقول واحد ألقاك من السطح إلى الأرض هذا نزول قهر وإنسان نزل من السطح إلى الأرض بالدرجة نزول لا لا الواقع الواقع افتراضي لا شف كل يعرف الفرق بين هذا وهذا هو هما عند الجبريه صور هما سواء شوف كيف العقول ولهذا نحن نقول ان المعتزله اقرب الى المعقول من من الجبريه لان الجبريه قولهم لا يتصور احد ان يقبلها لا يتصور ان يقبله احد تمام تقول واضح على الوجه نعم ولذلك يقول ولا يشعر بل يفرط اي انسان تفريقا واقعيا بين ان يفعل الشيء باختياره وبين ان يكرهه عليه مكره ولذا وكذلك فرق الشرع بحكم الله فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله هل المقر على الشرك يؤخره الله لا حتى ان الله تعالى قال باظم في اعظم ابن من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكرهه وقلبه مطمئن بالايمان ولكن نشرح بكل صدق فعليهم غضب من الله وله بعد عذابا اعظم ذنوب الكفر ولو اكره الانسان عليه وقلبه مطمئن بالايمان لم يقتل والباقي من باب اؤره وقولنا هنا فيما يتعلق بحق الله احتياطا مما يتعلق في حق الانسان فان الانسان اذا اكره على اتلاف مال الرجل واثرفه فعليه الضمان عليه الضمان فيؤاخذ بمال الاجن ولو اكره على قتل انسان يضمن انسان با ض... انسان رجل ظالم كائد قال لا اخذت اقتل هذا والا اقتلتك هل يقتله لكن يا اخوان انتبه لو لم يقتله لقتل ولو يقتل الا هو لا يقتل ولو قتله هو تمام ولو قتل يعني حتى لو قال له الظالم اقتل هذا الرجل وإلا قتلتك فإنه لا يقتله ويصبر عز حم القتل لأنه لا جوز استبقاء نفسه في إتلاف غير لا جوز طيب امرأة في بطنها جنين وقيل جنين حي وقيل لها إما أن نقتل الجنين وتستميل عندي واما ان نبقي الجنين وتهلكين يبقى الجنين يبقى الجنين ولو ماتت لو ماتت طيب هذا قال العقلانيون اذا بقي الجنين وماتت لا بد ان يموت فهنا اذا نكون قتلنا نفسين واذا قتلنا الجنين واخرجناه قتلنا نفس واحده والعقل يرى ان قتل نفس واحده اهول من قتل نفسين فما الجواب جواب اني باهني كسارع والله ما تيتي هون بالمسجد ولا بالسوق الله اعلم ايش الالعاب كيف ايش اللي قلنا الحين طورت المساله هناك اي نعم نعم كل مخيره مخيره ما كل ان قلت ولدي في اني او ما قلت او نسجد التكبير ثم هل هذا السرعه يا جماعه شفنا سارح في خياله هذه امراه حان وولده حج قال العطب إما أن نقتل الولد وتسلم الأم يعني أن نقتل مستضع عمله وتسلم الأم وإما أن يبقى في بقنها فتموت الأم والمعروف أنه إذا ماتت الأم مات الجنين فيقولون نقتل الجنين انطلعوا وتسلم الأم وحين نكون قتلنا نفسين فقط نفس واحدة فقط لكن لو أبقناه ماتت الأم ثم مات قتلنا نفسين أشهل نقولون تموت الأم ها لا اذا اخذنا الجنين مات الجنين والام تبقى حيه ها تموت كان في بطنها ها ولو بقيت في بطنها ماتت الام ثم مات الجنين لا بد اين احسن ان يموت اثنان او واحد وا اذا نقتل الجنين نطرحه ونخليه جبته هذا هذا الحكم سؤال ما هو لك يا ولد تصدقني يا صديقي نعم المهم يا اخواني ترى اهالي شبهه لست اقولها فرضا هي واقع يعني في ناس من العلماء الذين هم اجب ويسوع علماء شر الواقع ممهين على الناس تقول اقتل الجنين خل لهم تبقى لانك لو ابقيت الجنين ماتت الام ومات الجنين فهمت ومالوم ان قتل نفس واحده اهون من قتل نفسه نعم يقول ان قتل الجنين يعدوا نعم يعني موت الام غير متحقق وغير متحقق لا لو كان 100% الطبيب يقول هذه 100% ستموت اي يقول الله لك اللي في علامات طيب في جواب لها هو على كل ها جوابك هذا لا باس به لكنه يمشي على رجل واحده نعم امم الله حافظك اما الهم في نواقش بتحب العز احسنت حرصك نقول نعم إذا بقى, إذا بقي الجنين في البطن وماتت الأم وثم مات الجنين فموت الجنين هنا بفعل الله ليس كذلك موت الجنين بفعل من بفعل الله ليس بفعلنا لكن لو قتلناه صار موته بفعلنا فلا يحل واضح طيب إذن نقول إن إن إنه ان قولنا في حق الله تعالى احترازا من ايش من الاكراه في حق الانسان طيب لو قال لك قائل قم ان تذبح هذه البهيمه وهي بهيمه لغير لغير القائل وان لا حبستها فذبحها مكره هل يسقط حق الادمي لا لا يسقط يضمنها لصاحبها نعم قال وينرى انه لا حجه للعاصي على معصيته بقدر الله يعني لا حجه للعاصي بقدر الله على ما عصاه العاصي يحتج على معصيته بقدر الله والله غصب هذا شيء قدر مقدر هل ارتقى من القدر الجواب ما ترفع من القدر اذا كيف تلومني وهذا يحتج به الان العصات كثيرا اذا نصحته وهذا حرام وهذا تكسب اثام وهذا في قال و... الله اشكر الله هذا قدر الله فيحتج يحتج بالقدر هل له حجه ننظر يقول لا حجه له على المعاصي بقدر الله لأن العاصر يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه العاصر يقدم على المعصية باختياره أليس كذلك؟ هل يعلم أن الله قدرها عليه؟ لا طبعاً إلا بعد الوقوع بعد الوقوع يعلم أن الله قدر عليه لكن قبل لا يعلم نقول أنت الآن أقدمت على المعصية قبل ان تعلم ان الله قدره عليك فكيف تحتج بشيء ليس حجه لك واضح طيب اذا لا حجه له لا حجه له على المعصيه في القدر وذكروا ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم اليه سال فامر بقطع يده فقال مهلا يا امير المؤمنين والله ما سرقت الا بقدر الله صحيح صحيح نعم قالوا نحن لا نقطع يداك الا بقدر الله فاحتج عليه بمثل ما احتج به مع ان امير المؤمنين عليه الله له حجه حجه باطله لكن يريد ان يلزم به الخصم وهي الاحتجاج بقدر الله وحجته الثابته وهي الاحتجال بشرع الله يعني اذا قطعنا يد السارق قطعناه بشرع الله وبقدر الله لكن اذا سرق فقد سرق بقدر الله لا لا بشرع الله واضح يا جماعه طيب اذا العاصي لا حجه له في معصيته لا حجه له على معصيته بقدر الله عز وجل يقول لان العاصي يقدم على المعاصيه باختياره من غير ان يعلم ان الله قدّرها عليه اذ لا يعلم احد قد اذ لا يعلم احد قدر الله تعالى الا بعد وقوعه مقدور واستدل المؤلف بقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هل احد منكم يدري ماذا سيكسب غدا لكن يقصد يقول غدا سوف اتي للدرس مثلا واقرأ كتاب فلان سوف اراجع خطوطاتي وراجع مقرراتي وما اشتغل، ويقدر هذا لكن هل يعلم انه كاسبهم لانه لا يمكن ان يكون كاسبا له حتى يعمله فعلا حتى يعمله فعلا ولذلك يقول عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا كلنا لا ندري نقدر ونقدر واذا بالقدر على في ما قدر يحال بيننا وبين ما قدرنا اما بنفذ العزيمه وانصراف العزيمه الى شيء اخر واما بحدوث سبب يقتضي ان لا نفعل ما كنا قدرناه واضح ولهذا قال الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك يقتا الا ان شاء الله لكن لو قلت ذلك على سبيل الاخبار هل يلزم ان تكون ان شاء الله ترى هذا فرط جقيق يا جماعة لو لقال إنسان تسافر غدا قلت نعم وأنت لا تريد أنك تسافر فعلا تريد غدا يعني حسب ما في نية هذا يجوز بدون أن تقول إن شاء الله لأنه إخبار عما في نفسك وما في نفسك أمر واقع لا يحتاج أن تقول إن شاء الله لأننا نرى قص شاعه واقع فين قلت مسافر غدا بمعنى بمعنى اني افعل السفر فلا بد ان تقول ان شاء الله ولهذا جاءت الاجه الكريمه ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا يعني فاعل فعلا فانتبهوا لهذا الفرق بعض الناس يجعل يمنع من قولك اني سافعل غدا كذا وكذا ولو كان خبر عما في نفسك يقول لا بد ان تكون ان شاء الله اقول لا بد ان اقول ان شاء الله متى اذا اردت اني افعله فعلا اما اذا اردت الاخبار عن ما في نفسي فهذا لا يحتاج الى ذكر المشيئه لانها قد شاء واوقعها في نفسي ولهذا منع بعض الغدماء من ان تقول عن شيء فعلته اني فعلته ان شاء الله لا تقول مثلا انا لبسته ثوبي ان شاء الله نعم قال لي في تغديت حكم ما قام من السفره شبعان تغديت قال ان شاء الله يستقيم هذا ولا ما يستقيم لا يستقيم طيب صليت حكم ما سلم من الصلاه قال ان شاء الله لا هذه في الحقيقه قد يستقيم لان الصلاه قد تنفع بانتفاء روحها وخشوعها مثلا واقول ان شاء الله اني صليت صلاه مرضيه عند الله لكن اذا اردت صليت يعني فعلا فلا حاجه تقول ان شاء الله لانك صليت نعم طيب على كل حال نحن نقول ان ان قوله تعالى وما تدري النفس ماذا تشك سواها يدل على انه لا حجه للعاصي بقدر الله لانه لا يدري ماذا قدر الله عليه فهو قد اقدم على شيء بمجابهه هو نفسه فكيف يصدر الاحتجاج بحجة لا نعلمها المحتج بها حين اقدامه على ما اعتذر بها عن وقد ابدل الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين اشرق لو شاء الله ما اشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم بتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم لا تخرصون شاف اضطر الاحج سيقول الذين اشركوا يعني اذا جادلتمهم في الشرك لو شاء الله ما اشركوا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء وهم قد حرموا السائبه والوصيله والحم والبهيره ولا أش... وكذلك ولا... قالوا تعالى مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم لانهم يحتجون بالقدر وهم يعلمون انه لا يحتجون لهم فيه ولكنه دفع ولكنهم يحتاجون بذلك دفعا للمناظر والمجادلة حتى ذاقوا بأسنا هذه الجملة تدل على أنه لا حجة لهم لو كان لهم فجة ما ذاقوا بأس الله لكان الله عذرهم ولم ينزل بهم بأس فدل ذلك على أن حجتهم باطئ واضح يا جماعه قال الله تعالى للرسول عليه الصلاه والسلام ولو شاء الله ما اشقى وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل نعم كيف يقول لو شاء الله ما أشركوا فيجعل المشيئة عذراً في شركه وفي آد أخرى أبطل هذا العذر والقرآن لا يتناقل نقول قالها الله تعالى للرسول تسلية له حتى يرضى بشركهم رضاً قدرياً لا شرعياً لانه لا قاد في قبل هذا اتبع ما ارسل اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشاء فذكر الله ذلك تسنيه للرسول عليه الصلاه والسلام حتى يرضى ويسلم بماذا بالقدر ولو ان المشركين اهتجوا بمشيئه الله لذا بمشيئه الله ولكن اقلعوا عن شركهم ايش نصح حجتهم لكنهم قالوا لو شاء الله ما اشفقنا استمراا على شركهم وهذا فرق دقيق يجب على طالب العلم ان ينتبه له فقول الله لو شاء الله ما اشفقوا هي قول المشركين لو شاء الله ما اشفق لكن بينهما فرق المشركون ذكروا ذلك احتجاجا بقدر الله على مصيرهم والله تعالى ذكر ذلك تسليه للرسول عليه الصلاه والسلام ورضا بقدر الله حتى لا يهلك لعلك باخ من نفسك انا على اتاري ان لم امن بهذا الحديث الاثري طيب ثم قال ونقول للعاصي إذن الوشي الأول واضح أنه يفعل باختياره وأنه لا مكره له ونقول فأنه نقول للعاصر المحتج بالقدر لماذا لم تقدم على الطاعة مقدراً أن الله تعالى قد كتبها لك فإنه لا فرق بينها وبين المعصر في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك صح إلا أي آية هي الامر ذكرناها ما كملناها كملناها كملناها لكن احنا شرحنا ما قصود منها فقط ونقول العاصي المحتجب بالقدر لماذا لم تقدم على الطاعه مقدرا ان الله تعالى قد كتبها لك كما اقدمت على المعصيه مقدرا ان الله كتبها لك اذ لا فرق بين هذا وهذا الكل غير معلوم عندي عند العاصي هو لا ان لقدت عليه خير او شر الى اذا وقع فنقول لماذا لم لما هممت بالمعصية لماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة فتعملها إذ لا فرق بينه بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منكم فبطلت حجته أو لا بطلت لا شك ونقول أنت إذا قدرت أن السيء كتبت لك فقد سأت الظن بالله وارأيت نفسك لست اهل للعباده لماذا لم تقدر ان الله كتبك من المتقين فتتقي الله انت لان قد جرت ان الله كتبك من المسيئين العاصين وهذا لا حجه لك فيه ولهذا لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بان كل واحد قد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار قالوا افلا نتكل وندع العمل قال لا يعملوا في كل ميسر لما خلق له هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ذات يوم وابنته تدفن على سفيل القبر فقال ما من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار كتب في علم الله قالوا يا رسول الله افلا نتكل وندع العمل ما دام ما دام الشقي كتب شقيا والو والسعيد كتب سعيدا انا اتكل فقال لا ثم ذكر جمله لو استنعى اكبر الحصحاء على ان يعبر بمثلها اختصارا واقتناعا ما استطاع قال فكل اعمل فكل ميسر لما خلق له اعمل يا وأنت إذا عملت يس... فأنت ميسر لمأخذ اكتبه لا تتكرى على اكتبه فأما من أع... نعم ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وهذا فعل اختياري ولا إكراهي اختياري فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنوسره للمسرى و... واضح فإذا رايت ان الله سبحانه وتعالى منن عليك بالعطاء بالاعطاء والتقوى الاعطاء فعل مامور لان فيه تكلف للفعل فهو بذل النفس واتقى المعاصي وصدق بالحسن هذا التصديق بالاخبار فهجمع بين العمل والتصديق فسنيسره لليسر اقول اذا رايت ان الله قد منن عليك بثلاث الاوصاف الاعطاء والاقتقاء والتصدير فامشي ان الله سوف ييسرك ليبصر كما قال له النبي عز وجل كما قال له النبي لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسنيسك اليسر طيب واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وهذه هذا دليل الدليل الثالث قال ونقول العصر محتجه بالقدر لو كنت تريد السفر لمكه وكان لها طريقه اخبرك الصادق ان احدهما مخوف صعب والثاني امن سهل فانك ستسلك الثانيه ولا يمكن ان تسلك الاول وتقول انه قد انه مقدم عليه ولو فعلت ذلك لعدك الناس في قسم المجانين صح انسان مثلا سيسافر الى مكه نقول له اذا رحت مع الجانب الايسر مع الطريق الايسر فانه صعب ومخوف من تلي ان قطعه طريق ممتلئ اوديه وجبالا خطر عليك الطريق الايمن سهل معبد امن ميس والله بروح معها. مع هذا مع اليسار ليش قال له مكتوب عليه ماذا يقول الناس مجنون بس نعم ما يقول السفيه فقط يقال هذا مجنون يسلك الطريق الوعد الوعد المخوف وعنده الطريق السهل الامن ثم يقول يا الله مكتوب عليه كل الناس يقول هذا هذا الجو الان امامك طريقان بينهم الله عز وجل لك وهديناه النجدين هديناه النجدين دللناه على الطريقين طريق سهل آمن واضح غايته رضا الله جل جلاله طريق اخر مخوف كله قطع طريق وشوك وشياطين وغيره ايهما تسلك؟ صح ما الاول؟ الاول هذا مبتدا العقل كما انه طلب الشر فهو ايضا مبتدا العقل لكن هؤلاء ان شاء الله العافيه زاغوا فاذغ الله قلوبهم وقد قال الله تعالى قل هو للذين امنوا هدى ونورا القران والذين لا يؤمنون في اذانهم وقرن وهو عليهم عامل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صراطكم مستقيما طيب ونقول ايضا ماخ خلي نكمل اذا شئتم ها كمل ما ما يخالف ايش سبحان ونقول ايضا لو عرض عليك وظيفتان احداهما ذات مرتب اكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة فكيف تقتل لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تعتج بالقدر هذا نخاطفه حتى المؤمن الكسور يعني هذا لا نخاطف الكافر فقط حتى المؤمن الكسور نخاطفه لو عرض عليك وظيفتان إحدى هم المرتبة المرتب لها عشر ثلاث والثاني خمس ثلاث أيهما تختار عشر ثلاث ما فيش كال ولهذا حتى ليختار مثلا خمس ثلاث أو, أو لا يحصل له إلا خمس ثلاث كلما جاء وقت الت الترطية إيشان يطالب يتعب في المطالب فالمهم أنا أقول هكذا باعتبار الواقع لا باعتبار الموافقة انا لا ارى ان الموظف يطلب الترقيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلاتطلب نفسك لا تطلب ترقيه ان رقوك بهذا المطلوب والا فاسقط لان لان المال في الحقيقه ما هو مال الدوله المال مال من مال المسلمين عموما فانت اذا ظلمت درهما لا تظن انك انك ظلمت الدوله او مجلس الوزراء او ما اشبه ذلك لا ظلمت ادنى عجوز في خباياه لان المال مال الدوله في الواقع نعم اعمال المسلمين عموما طيب لانا نشته كثيرا نقول لهذا الرجل الكسول لو عرض عليك وظيفتان احداهما اكثر مرتبا اخذت الاكثر فكيف تختار الافضل في امر الدنيا ولا تختار الافضل في امر الاخره طيب هذا ايضا دليل واضح العجيب ان هؤلاء المقتنعين بالقدر تجدهم اكثر الناس مسابقه في امور الدنيا ولا يمكن يوم من الايام ان يحتجوا بالقدر الفساق والحصرات الان اليسوا يطالبون بالتقيات ويقتنوا الوظائف الكبيره نعم لا شك في هذا فهم يحتجون بالقدر في شيء ولا يحتجون به في شيء اخر طيب ونقول له ايضا نراك اذا اصبت بمرض بمرض جسمي تركت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من الم من الم عمليه الجراحه وعلى مراره الدواء فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي سبحان الله هذا هذا وجه جيد الانسان لا يصاب بالذكاء هؤلاء المترهون اذا اصيبوا بالذكاء ايش تجدهم ترتعش جلودهم خوفا من الموت ويطربون كل طبيب ليجاويهم من هذا المرض لكن مرض القلب لا وبالي به مرض القلب الذي اظلم قلبه بآثامه ومعاصيه لا يهتم به لا يذهب من ايام الى عالم يقول علمني انا والله اعمل كيف كيف اصلي كيف ازكي كيف اصوم ولا يذهب لرجل عابد يجلس معه ساعه يزداد قلبه رقه وخشوعا ولهذا كان بعض السلف اذا لقي اخاه يقول له فلان اجلس بنا نؤمن ساعه اجلس بنا نؤمن ساعه يعني نتذاكر امر الاخره امر الاعمال امر الجزاء ما اذا نحن مفرطون هل نحن مستقيمون وما اشبذا نلهم هدا بنا لكن في امراض الاسهام ها ما شاء الله ما لا يكون, يكون كالبرط في يطلب كل طبيب من اجل ان يعالج وينظر ما فيه وبعضهم ايضا في الصباح والمساء شيء ما اقول لكن لا لا تشغل انت هو ميزان في البيت يزن نفسه في الصباح وفي المساء كانه قطعه لحم بباء نعم هل هل مناسبه؟ ما مناسبه. الرسول عليه الصلاه والسلام ذم الذين يظهرون في المسلمه. ذم فتجد اذا كان نحيفا ثم نقص وش اقول اقل تقدير؟ اجرام نعم يقول لا حول ولا قوه الا بالله ليش اليوم نقصت جران؟ لا قلت ان نعوض هذا النقص. واذا كان ثقيلا ويريد ان يخفف نعم ذهب يرجى وما الترجيم الاقتصار على اقل ما يحفظ الرمق علشان ايش يخف يخف لازم اكون على وفيره وعاده طيب كم معدل من له 3 سنين كم معدله في الوزن نعم قالوا المعدل مثلا 50 كيلو نعم هو واجد نفسه انه زاد كيلو يقول اذا لا كنت من سبعه ايرجع للطبيب يا السبب ليش ان زدت كيلو اليوم يمكن زاد خبز على الاكل وزاد كيلو الله اعلم انا على كل حال انا اقول ان هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي لو خاطبتهم في مسائل الدنيا فوجدتهم ايش لا يستنون بالقدر ولا ولا كانه شيء مقدوره نعم طيب فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي وانتهى فصارت العاصي لا حجه له في معصيته بيش بقدر الله عز وجل ولا يجوز لنا ابدا ان نصادم الشرع بالقدر الشرع والقدر كلاهما صنوان لا يك... لا يكذب احدهما الاخر بل يساعد احدهما الاخر والقدر كما قال بعضهم انما القدر سر مكتوم وش معنى مكتوم اي مكنون عن الخلق لا يعلمونه لا يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم ولا تعلم نفس ما لا تكسب غدا ولما قالوا في الجاريه ما جوال نغنينا وينجبنا من قتل من ابائهم في احد او في بدر دخل النبع عليه الصلاة والسلام عليهم فقالت تحداهن وفينا رسول يعلم ما في غد نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقولي هكذا ولكن قولي بالذي تقولين أما هكذا فلا شف فغلق عنها الرسول باب الشر وفت على باب المباح ما قال لا تكلمني أبدا قال هذا ممنوع وهذا جائز وهذه طريقه القران والسنه اذا ذكر الممنوع ذكر المباح لان يسد الطريق امام الانسان متعرفون ان الانسان لو كسى من اول الامر وقل لا تبعل كذا ولم يفتح له باب طريق عليه نفسه اريد مثال من القران على انه اذا ذكر الممنوع ذكر الجائز طيب واحلل الله البيع وحرم الربا لا تقول راعنا وقول انضر في القران في السنه قال عليه لا تقول ما شاء الله وشئت ولكن قول ما شاء الله وحده بعت تمره بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا اي تمر طيبا وكانوا يبيعون التمر بالتمر متفاوضا بناء على اختلاف الافراد او الجوده فارشدهم الرسول عليه الصلاه والسلام الى المباح وما منع عنه المحرم ونقف على هذا ونسال التوفيق نعم ا كمان ايش قاعد؟ لكن والله في كثيره وفيه زاد الحديث نعم المعدل زاد عن المعدل التقدير قد يعرض هذا الوضع على كلام اهل الاقتصاد لو سمح الى امره نعم نعم الا؟, ألا لا مساله الشقه هذا شيء ثاني لكن الا يباح لا لاننا نقول قد يقول قائل هذا حرام لان تخفيف السمن من تغيير خلق الله فالله خلقك على هذا الوجه لا تغير هذه يشبه التحسين بفرج الاسنان و وغيره مما ورد النهي عنه السبب قد قد اثر وقد يؤثر وكم من شيء قال الاطباء ان هذا سبب لكذا ولم يكن فلكن على كل حال هو من قسم المباح لكن الذين يجزنون انفسهم في اليوم لا يدرون هذا انه مرض يجدون ان يخشون انه مرض ياتيهم بعد عشر سنين هذا هو على كل حال قد يخف اليوم ويظهر الغد كما انك الان في نفسك تجئ مثل بعض الاعراض تجيك اليوم وغدا ما تجيك بدون اي دواء نعم